يوم القيامه هو يوم العرض على الله سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يوم عظيم وساعة عظيمة يقفها الناس بين يدي رب العالمين جل وعلا وهو يوم العرض على الله ويوم تطاير الصحف فاخذ كتابه باليمين واخذ كتابه بالشمال وفي القران العظيم آيات كثيره تصف ذلك اليوم كأنك ترى وكأنك تشاهده وهو يوم ستلقاه لا ريب فيه ووقوف تقفه لا شك في ذلك فالمسلم على يقين تام من ذلك الوقوف بين يدي الله والعرض على الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يوم العرض على الله سبحانه وتعالى ومن الجميل بالمسلم والعظيم في حياته الا عن ذلك اليوم يكون ذاكرا له مستحضرا بين يدي الله سبحانه وتعالى مستحضرا للوقوف بين يدي الله عز وجل تذكر ايها المسلم عندما يقف الناس ذلك الموقف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن أي الفريقين سيكون ومن وممن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح فرحا عظيما وينقلب إلى أهله مسرورا أو أنه يأخذ كتابه بشماله وانظر وصف ذلك الذي يأخذ بمجامع القلوب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه يعلن فرحه بين الخلائق وسروره العظيم ها اقرا كتابي اني ظننت اني ملاق الحساب ها اقرا كتابي مثل الناجح في امتحان صعب وامتحان شديد فيمنح شهادة بتفوق بتفوقه وجدارته فينطلق إلى أهله في غاية الفرح والسرور بذلك النجاح بل الأمر يوم الدين اعظم وأعظم ها أمقرأ كتابيا إني ظننت اني مناق حسابيا اني ظننت اني مناق حسابيا ظننت اي اعتقدت اني مناق حسابي اي كانت هذه حالي في الدنيا انني اعتقد بوجود الحساب والعذاب والوقوف بين يدي الله وكنت اعد لهذا اليوم عدته وهذا مكمن الصلاح أن يكون المسلم على ذكر لذلك اليوم و لا يغفل عنه فالغفلة عنه أساس الضياح والذكر له أساس الصلاح ولهذا ترى في النصوص كثيرا نصوص الكتاب والسنة التذكير بذلك اليوم في باب الترغيب وفي باب الترهيب تجد نصوصا كثيرة في باب الترهيب تذكر باليوم الآخر ونصوصا كثيرة في باب الترهيب تذكر باليوم الآخر قال إني ظننت اني ملاق حسابي فالاعتقاد الجازم والإيمان الراسل بذلك اليوم وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أساس الصلاح والناس في اليوم الاخر في الإيمان باليوم الاخر على درجتين الأولى درجة الإيمان الجازم وهي التي لا يصح الإيمان باليوم الآخر إلا بها أن يجزم بوجود ذلك اليوم وأن يكون متيقنا من الوقوف بين يدي الله عز وجل هذه درجة ودرجة أخرى أعلى منها وأرفع وهي درجة الإيمان الراسخ درجة الإيمان الراسخ أي الذي رسخ في القلب وتمكن منه فأصبح العبد على ذكر دائم ومستمر لذلك اليوم كلما أراد أن يقدم على عمل تذكر ذلك اليوم فإن كان طاعة جده في تتمينها وتكميلها ليفوز بثوابها العظيم يوم القيامة وإن كانت معصية كف عنها ليسلم من مغبتها وسوء عاقبتها أما الغافل عن ذلك اليوم إذا عرضت له لذة ثانية يقدم عليها ولا يبالي لأن اليوم الآخر ليس حاضرا أو ذكر اليوم الآخر ليس حاضرا في قلبه تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخز والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذه من بعدها النار ها هم اقراؤ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي النتيجه والثمره فهو في عيشه راضيه نسال الله الكريم لنا اجمعين من فضله العظيم فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه خلو وشرف هنيئا بما اسلفتم في الأيام الخالية أي بما قدمتم في الحياة الدنيا إذا تقديم الإنسان في هذه الحياة الدنيا للأعمال الصالحات ذخر له يوم القيامة ترتفع به درجاته وتكون به نجاته وتتحقق به سعادته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى والفريق الآخر وقال الله أجمعين وحمان من سبيلهم يقول الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه يوم الندام ويوم الخزي ويوم التغاض ويوم الفضيحه يا ليتني لم اوت كتابيا يأخذ كتابه بشماله كتاب فيه الهول فيه العقوبة فيه السخط فيه مقتل الله سبحانه وتعالى فيقول متندما متحسرا متقطعا حسرات ولا ينفعه ذلك الندم يا ليتني لم أمت كتابيا ماذا تفيده هذه الكلمه واي شيء تنفعه هذه الحسره والالم يا ليتني لم اوت كتابيا يا ليتها كانت القاضيه ان يقضى علي فيموت اماني يتمناها وهيهات ان ينال شيئا منها يا ليتها كانت القاضيه إن كان ذا مال في هذه الحياة الدنيا أين ماله يوم القيامة وإن كان ذا ملك وسلطة ورئاسة وزعامة ماذا تغني عنه يوم القيامة ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا أي لا ينتفع من ذلك بشيء وفي ذلك اليوم ينادي رب العالمين الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان أين ملوك الله ثم يقول عز وجل لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه ولا ينبغي لاحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنه عليه مظلمة حتى اقتصها منه ثم تذكر النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه السبب انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب الى آخر هذه الايات الكريمات. فكم هو عظيم بالمؤمن أن يكون على ذكر لهذا اليوم تذكر أيها المسلم الموفق, الموفق هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل وهذا التطاير للصحف وأعد ليوم لذلك اليوم عدته وتذكر أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا وما التوفيق إلا بالله وحده اللهم وفقنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 ممن يؤتون كتابهم باليمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله